اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقف والقران المجيد بل عجب ان جاءهم طال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الاض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 مباركا فانبتنا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج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 اِذْ يَتَلَقَّى الْأَقْوَالَ مُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَاطِدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ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 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَامَةُ جَهَنَّمُ مَكَانُ الْكفَّارِ عَنِيدٌ مَّنَّا عَلَى الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ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 ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجحنم مهل امتلأت وتقول هل من مزيد وازليفت الجنه للمتقين غير بعيد فَذٰلِكَ مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوْعَابٍ حَفِيظٌ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ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 يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صَرْعًا عن ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ